أَذَلَّ اللهُ أَن تَقُولُوا مَا لَن تَفْعَلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ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 وَقَالُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَيَّ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي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 والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليرفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي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 يُوفِرُ لَكُمْ ظُلُمَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ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 على الحواريون نحن أنصار الله فمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة.